وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئِسْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هارون. وَلَهُمْ عَلَيَّ يَدٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبس فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين